Mm. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَتَقُوهُ وَأَطِيعُون Bedankt mm -hmm. Goedemiddag! يا بضم وأصر واستكبر استكبروا ثم إني دعوتهم جهرا ثم اني أَعْلَمُ رَفِيُّ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ رَفَاعٍ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يرسل السَّمَاءَ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أو كوارث؟ ألم ترو كيف خلق الله؟ سراج والله أنبتكم والله جعل لكم الْأَرْضَ بساطا لتسلكوا منها سر موسوعه ولا تزد الوال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن ك ولا يلد إلا فاجئا تفطر. وقال نوح ربي لا تذور. innaka hantazum yudr illa